بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه التوفيق ومنه الاعانه على اتباعه اقوم طريق وأشهد ان لا اله الا الله حق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا أما بعد كما جمتوبلي وانكيا برنونك انك ارجل قبنو برنوتهارا سنس متدري وان جبريت بيكو كبو كجدو الركانا كتابك ينكانا جل قبوراف اكتب كتابا اكتب جدو فان اوجب الواجباتي واهم المهماتي يرد القمر در قما را يكستون يا يكستوني معرفه العبد ربه جبريت ربي اسا بيكودا ودينه دين عيسى البكر ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم نبي عيسى محمدين لله بكورا مالفي لان الله خلق الجن والانسا ربيتو الجن في نماء له لعبادته حق اذا وامرهم بها نغبر اجده اتي امر والدليل قوله تعالى رغان دي ربي التهيتي وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون جنف نم الليل اوم نه نغبرن في, في ملج سوره الداريات ايه شنتميا وقوله تعالى أَمَّنْ رَغِبَ عَن دِينِكَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ يَا إِلْمَنَا رَبِّكَ هُوَ الْغَبَّارِ وَإِقَامَةُ الْعِبَادَةِ عِبَادَةُ رَبِّ دَاعُونَ تَكُونُ نِثَاعَةٌ بِمَعْرِفَةِ ثَلَاثَةِ أُصُولٍ هُنْدَا سَدِّهِ بُرُدَانِ الْأَوَّلُ وثان تقف معرفه المعبود جبر ما بقو الثاني كلمت معرفه صفه عبادته عقد تغبرم ديكو الثالث قد دفع معرفه المبلغ عنه نما رب ال عباداتن اكت تغبرن متجيس برودا اذا فالمعبود غبرمن هو الله ربي الله ده. وصفه عبادته اكتاه اذا تغبرا هي الدين امنتيرا الذي يعبد به خرب بين اتين غبرم والمبلغ عنه كرب الرا غبره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارجى ربي وهذه المعارف الثلاث سدين هذين امد بتمكوني بكم سغبرما يفيت تغبرني في اك تغبرنما نمت جيث بارونكوني هي الاصول العظام هند وون قرقدان اثيدا التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم كرغمان التين الرمه وعنها يكون السؤال في القبر وأن توتا سدين كنراتا يا غافين قبري له وبتفاصيلها اد بابا ثني بكم يتعلق الثواب والأجر من دافي غلن اللي اذيت ترجى اجرا ذوبا ب كتابك انا وفقوا كتابوا فيه بسم الله الانجل غبي حمدلا ربي قد ذاتي ارجحنا وجي لما قال ربي اركثي وبه التوفيق ربما قد حققتم في رب اربع ناجي كلمتا ومنه الاعانه ربما غارغس فنان كينا اجدي توفيق اجچون رب غبريت والاف تورف ميسو امر لا فات وان ندك ستو توفيق ربي برباتسا غارغس ربي ربي غبريت وان انيادتي اسگيسو دا اعان في يوكا ربنا ما توفيق قرقرمان اساني اعان يو كاغارغارسي ميشوان هجمنتينغا يعني ميشوان هجمنتينغا ربينا ماكنو توفيق جچون حميله بكاغانيتي كناف اعان وان وهتتينغا يجچورا bakka بكا اتجاني يجچورا بودكنه ابيت كتابا شهادا توحيدا اتيان سي نبي محمدي في الله رغابا يو اتيان سي نبي محمد, محمد قبري ربيتي ارقام ربيتي ارگانا واجب وانته ادب باسي ويتهم وانتبكون درقما واسديج دي وانتون سدم بكمون نما هندرت درقما سوني والمان وبتما توكو واجبك اجيلا درقمت هيجو كلمتا وان تو تقجيلان يا تشو تينيدي دبتي واجبات ويتينو جمعي واجب هدودا واجب جچون ka shari'an namarra bar ba'dihudda chu muftisithe tisan wajib jidan wan shari'an hudda dajetemurtesithe innam ajjan wajib jidan muhimma nama namayach sujechun ammo wan ulfata wan kabaja qabu jechu da wan tonni sadin abban kitaba bute kuni gabritchi rabbin bekun آمَنْتِ إِسَابَهُ قُونَ نَبِيّ إِسَابَهُ قُونَ كُنِي وَنَبْنِهُن دِنُو إِتْ إِنْقَمُوا قَبُو هُمْ نَأُفِي دَنْغَلَاسِ بَرَتُوا في يَرَوْ فِي الرَتْجُبُو قَبُو إِسِنُني وَسَدِ وَسَدِنْ صَن غَابِرَ رَبِّي بِيْفُو آمَنْتِ أُفِي بِيْفُو نَبِيّ أُفِي بِيْفُو يَدْنَدْبَن سَبَبِنْ إِسِين ذلكم يوكاي شفتو تحتف مال يوجر امي ربتو يجني في انس لله اك ربك غبرني قومه اتلي اججدل قمان وما خلقت الجن والان الا ليعبدون جليهم يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا لمن ما كبر ربك سنجل اججد كان بجتا بك درقام الرافد انه رب سببا المنماء وميف عباده في تيوره اما اججوت يورا كناف وان تن سدين في الدرق ما جن عبادان كانت صدر كان في الفودب توكو شكم الرب جن في نمؤ أومف عبادها في الدرام عبادان صدر كان في الفودب كلمتها رب ائتجدج يا ايها الناس اعبدوا ربكم ربك هو جبار عليه ائتجدج الجود اي ان درا ان تونيوا ممنيف رب في جتانهمت اي ان لمتا ان توني اجدج من عبادات جتانهمت وقد كان حكمه ربي نما ما في اجدج ربي كانكنا جل ديم ورسديكه ارتد ابتا وان ثن سدين سني خري فدب بنسني غبرت ربي نغبرو ايبادان تعتو ربي ود وفتوه جولا قلمتا سيفيت دبرن بكم اككات ايبادان سن في قرغم توج جولا كنصدف نمرب رانا متجيسسن بكم عقلين ال منما ربي في خوفات بكم دنديتو نَمَئِ فِي قَجِيلْ چُبَرْبَادِي نَمْنِ فِي قَجِيلْ چُسُنِي نَمَرَبْ بِرَّا اجَجَا يَوْقَائِرْ جَمْعُ اتِّجَاسُ سَنِي كَنَابْ هُنْدِنْ سَدِيمْ كُنِي وَنْتِئِينْ اتِّنُقَادِيلْ چِتُو جَبْرَمَانَ اللهَ انْتَهُودَا عِبَادًا تَأْلِمُنَا مَأُومَمِ تَأْلِمُنَا اتِّجَامِئَ اقم ربينا وما امروا الا ليعبدوا الههم واحدا صفت عباداتني الدين كرب التين نجرى كبره عيسى ارجما ارج قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين جد يا رسول جيرونتيه عبادانتي سلا نتي دوتتي تم ربي عالمات جل نمن ربي الران متجهسون ارغام ربيتي ربي سوره مائده اياه تقلتمي سجل الرت دبتي ما على الرسول الا البلاغ ارغام هم تكل لينجرن اتجهو مليه دبتجوا درسينتي نتا را افم دابتي درس اتانتن هجولتي بنوتي نجحك سجلات